يا ابو الوالد الغالي وحش علينا بتتذكر لما حزاني من راحت يا سراج زماني بتتذكر لما من راحت يا سراج كربلا من ليله قدر ابتدات وتمهدات دمعي جرى بحرى ومن علي سافر عن عيوني ورحال حال ذهال بدنها السافرة سفرة الغربة بدت يوم اليتم حزني يتم رحلة القشره وانا اقرا على الدلال الفاتحه صبرن ما ح قلب يشلي صبره انا اللي مشيت الواد مخيالي حذيذ ابظل عالي شف أبو فاضل روحك بعيدة وإحساسي قال أبقى بلا كافل من تغويدة كربلت سلسلت في بالي وبعدك الدنيا ما تحلالي وكربلت سلسلت في بالي بعدك الدنيا ما تحلالي بعدك العالمالي ارجع الينا ارجع الينا يا اهل الوالد الغالي والله مشع علينا ابتدت كربلا بحزاني من راحت يا سراج اتدت كربلة بحزاني من روحة يا سرى جسماني يا متبيت ويا سوري بالعمور ضاع الصبور والدموع محتار كربلة هذه ومصيبات التمور بتشيب نار والاخو بعد الابو من يعتفور حال الخدور من تهوي انصار حالي يا ابو يا بعدكم ما يسور تدري اليسور تفجعني اخبار انا عشون عني بعدكم خاب يا بالحسن ضني أنا الهبة هوا ما تدن مني عدوكم بعد عزي سلبني يا بويا ينضلل على حريمة يا الروح الاب <متحدث> وقالوا يا علي خيمة وخيمة نطاحة من رحة يا علي بأمالي وراس اخويا في رمح العالي من رحة يا علي بأمالي وراس اخويا في رمح العالي <متحدث> يا اخويا باجة ما الدنياك بالوالد الغالي واشعل علينا بتذكر كربلا حزاني من راحت يا سراج الزمان بتذكر كربلا من راحت يا سراج فاطمه ورثت قلبي كل الالم شم من سهام منها في دلالي انا زينب خدم من دهر لطام يوم انهدان في العاشر ظلالي باب دار الزهر في صدر انكسار يوم اعتصار في كربله العالي ومن على مهره ابو سكنا وجاع يوم النصرى هل الغالي يا امنا يا اللي ما شفنا دمعها عجيب عين منها ضلعها سمع النسائم ما سمع في عاشر وضع من دامي وضعها من ام نبيها اذن الناعي وراحت شهيده حسيت بالعاشر في اضلاعي يرعد رعيد قلت رحي الطفل عبد ومن وجع محسن بعنا الله قلت رحي الطفل عبد الله <تحطة> <تحطة> من راحت يا سراج الزمان اتتذكر حزاني من راحت يا سراج الزمان حسنت دنيتي وعين الحس هذا الزمان ما بقى من عيني محن تتماوج في قلبي على المحان دلالي حان وضهري يراويني داني خوتي والايام اتجدات وقفل هادت بالعاشر سنيني وين ذاك العز وايام الصبا أهل العباء يا كربل ويالي أخوي ودعني ويزلت الزماني وحزبه مصيبته في الأقثاني كأن الفاصلة بس الثواني ومن سم الحسن ببطف الحسن سم العدو شاب ده وما عنده ناص شفت الحسين على الثراخ خده يا ابو يا عافي ومن بقيعه نظرني باجي اشعر بطاعنا في شباجي ومن بقيعه نظرني باجي اشعر <تصفيق> يا ابو يا بعد اطلاع دماني ارجع الينا الدنيا عب بالوالد الغالي وحش علينا ابتدت كارب لب حزاني من روحة ياسرى جزماني ابتدت كارب لب من روحت يا سرى جزماني يا بو يا